انفروا في سبيل الله يا أهل العقيدة وارفعوا رايات التوحيد في كل ودي مجدنا مجدنا لازم علينا نعيدا وانحكم بالشريعة في جميع البلاد لا العيش المذلة والحياة الرغيدة في زمن فيه قد او لخير العباد استفيقوا وقوموا للرجال الرجال الشديده انصروا عرض طه يا الجهادي انصروا عرض طه يا الجهادي وانجاوا الرجال أهل الطموح البعيد مثل ذي حط مولا اضراج فوق لا عادي دعم عاد الكلاشين والذخائر عديده متي علي والله الله الله محقق مرادي